السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وصحبه ومن والاه بعد. واحد من إخوانكم يسألكم الدعاء لأنه يمر بكرب شديد. فصلى الله عليه أن يفرج كربه وكرب المسلمين جميعاً. فصل والنهي يدل يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على إجازة المأموري به. ثم اختلف, أو اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتد الفساد من جهة اللغة ومنهم من قال يقتد الفساد من جهة الشرع وقلنا أن الشرع أبلغ ومن أصحابنا من قال أنه لا يدل على الفساد وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر متكلمين واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد فقال بعضهم ان كان في فعل هي اخلال بشرط في صحته ان كان عبادة أو في نفوذه ان كان عقبا وجب القضاء بفساده وإن لم يكن فيه اخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده وقال بعضهم ان كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاه في المكان النجس اقتضى الفساد وإن لم يختص بالمنهية عنه كالصلاة في الأرض المخصوبة لم يقتضي الفساد والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي اقتضاه الأمر فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت هذه القضية التي ختم الإبان بها الباب قضية متى يحكم على النهي بأنه لم يحصل من خلاله ما نهي عنه أو حصل من خلاله ما نهي عنه متى يطلق على المكلف أنه حصل قضية النهي ومتى لم يطلق على المكلف أنه حصل قضية النهي فإن كان المكلف فعل فعل النهي ترك فعل معين ولكن بتركه لهذا الفعل اخل بشرط هو شرط صحة في هذا النهي كان الأمر فاسدا وإن كان شرط كمال على القضية التي أصلناها من قبل لا يسمى فاسدا طب هل يحصل النهي قال يحصل النهي لكن لا من باب التحريم ولكن يحصل من باب من باب الكراهة عندنا هين؟ نهي تحريم ونهي الكراها. طيب القضاء أو القضية نفسها في قضية متى يكون النهي يلتزم الفساد إن كان حراما طب إذ لم يلتزم بالفساد فإن لدرك زي ما تكلمنا في الأمر إلي دركة من الوجوب إلى إلى الندب إلى السنة مش كده فهذه نفس القضية تماما لكن للشكال في قول الشافعي أن النهي لا يقدر الفساد النهي لا يقدر الفساد هل من باب الشرع أم من باب اللغة كلام الشافعي كان من حاصل كلام المتكلمين ليس كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى يكون فاسدا في فعله ولكن لحصول الامتثال ليه؟ لأن التحريم يثاب تاركه امتثالا للأجر في ذي تكلم الشافعي فمجرد أن الله نهاك عن هذه الفعلة قد لا يكون فيها فسادا واستدل الشوافع نعم سيد أيها ما هو بيتكلم عن كيش شفائي واستدلوا الشوافع بقضية قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتزع الخاتم من يد أحد أصحابه العلة كانت في الخاتم لأنه كان ذهب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس قال له أحد أصحابه هل لا فانتفعت به فرد الرجل الصحابي على أن كيف أخذ أمرا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم من يده فالامتثال للنهي يحصل به أمر عباده فقط فكأن الشفيع صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما تكلم في قضية المنهي عنه فاسد أم لا ولكن تكلم في قضية النهي يتحصى عليه ثواب لا وهذا رد على المتكلمين لأن المتكلمين ستدلوا بأن هناك أمور كان فيها النهي ولكن لم يتكلم أحد فيها بفسادها والجمهور قالوا طالما أن الله نهى عنها فالفساد يتحقق فيها وإن لم يعلم فاسدا من باب التحصيل الشافعي خرج فنحى منحى آخر تحصيل النهي الانسان يمتثل إلا أنه يحصل قضيه النهي هذه عبادة سواء كان فاسد أو غير فاسد فلا يهم المكلف بالنظر إلى فساده لأن لو نظر المكلف بقضية هذا فاسد أو غير فاسد سيعلق علة الحكم على فساده وعدم فساده لكن الأصل في الامتثال ستمتثل ولا تمتثل خلاص عشان بعض الطلبه استشكل عليهم قضية هل الشافعي يقول بقول المتكلمين لا الشافعي نظر إليها من وجهة أخرى مفهوم نعم لا بقضية باب القول في العموم والخصوص باب القول في العموم والخصوص حقيقة العموم وبيان ألفاظه العموم أحد الدلالات التي كانت تستعمل عند العرب قديما فكما بدأ المصنف بقوله في الأمر والنهي دخل في العموم والخصوص الأمر والنهي من دلالات العرب العموم والخصوص أيضا من دلالات العرب دلالات تستعمل عند العرب ويستخرج منها أحكام شرعية فوجب على علماء الأصول أن تبرز عندهم هذه الدلالات وكيفية استخراج الحكم منها لأن احنا قلنا في الأمر والنهي قد يرد أو ترد السيغة فيها سيغة أو مبنى الأمر ولكن لا يتحصل منها حكم شرعي وكذلك النهي كما رأينا طب العموم والخصوص الأصل في استعمالات هذه الدلالات عندنا كعلم أصول فقه إننا نستخرج منها أحكام شرعية فلازم تعرف ما هو العموم ما هي الفاظه كيف يحدد هل على طول الدوام يكون عموما أم أنه يخصص في وقت ولا يخصص في وقت آخر طيب إن كان على طول الدوام في عمومه ما الأحكام التي تخرج منه وإن خصص ما الأحكام التي تخرج منه والذي خصصها خلاص خصصنا جزء منه المتروك ده ماذا يفعل به الأصولي هذه مباحث يدرسها طالب علم الأصول في باب العموم والخصوص فأفرض المصنف القول في العموم والخصوص بدأ بحقيقة العموم وبيان الألفاظ التي تدل على العموم احنا قلنا هناك ألفاظ تدل على الأمر اللي يصيغة التي تتحقق فيها طلب استدعاء بالقولي للفعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل حتم والإلزام اللي يصيغ المعلومة افعل والنهي ضدها لا تفعل هذه صيغ العموم أيضا لها صيغ العموم لها سياغ طيب ماذا قال المصنف والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء قضية ما عم شيئين فصاعدا اختلف علماء الأصول في تعميم الشيئين من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية الاستعمالية عند علماء اللغة العدد الاثنين هل يحسب من الجمع ولا لا يحسب من الجمع هذه قضية لغوية اتنين عدد اثنين يحسب من الجمع ولا لا يحسب من الجمع لأنه حيترتب عليه أحكام فقهية أقربها في المواريث سنرى هذا الأمر جليا بالنصوص التي. سيردها الإمام فيما بعدك أمثلة بدأ الخلاف بين علماء اللغة في استعمال لفظ الاثنين هل يطلق عليه الجمع ولا والإن هذه مسألة متحققة في قضية الجماعة صلاة الجماعة وصلاة الجماعة متأرجحة بين الوجوب وبين الندب بين العلماء وإن كان الجماهير على أنها منذوبة أو سنة مؤكدة فالخلاف فيها ليس بمثري بقضية يوم الجمعة والجمعة تقلّي العدد الذي تحصل به الجمعة عند القائلين بأن اثنين من الجمع قالوا بأن الجمعة تعقد بالإمام ومقيم الشاعر هذا رأي عند القائلين بأن الجمعة لا يتحصل منها باثنين يعني اثنين ما بيتكلش في قديس الجمع لأن الجمع هو الأصل الأصيل في الجمعة في اجتماع الناس للصلاة خلاص فبدأ الخلاف من الناحية اللغوية في العدد اثنين يدخل في الجمع ولا لا يدخل في الجمع علماء الوصول في التعريف اللغوي قالوا هذه القولة كل لفظ عم شيئين يا هل العموم عموم إجمالي ولا عموم يعم إجماليا وافراديا بمعنى إذا عممت زيد وعمر بالعطاء هل تقصد به أن التعميم كان عاما العطاء كان عاما ولا العطاء خص به زيد كما خص به عمر كل منهم أخذ حقه حقا وافرا من العطاء هذا هو المسمى بتعميم الجنس والنوع الأول التعميم الإجمالي له لكن لما تذكر عند علماء اللغة ما عم شيئين فصاعدة أي أن القضية الخلافية في اثنين أو ثلاثة لكن الصاعد ما بعد الثلاثة يدخل بلا خلاف في الجمع يدخل بلا خلاف كل الكلام والأراء اللي هيجمحها الإمام هيصبها بين عدد دول بين الاتنين وبين التلاتة عند القائلين بأن أقل الجمع اثنين أدخل عدد اثنين في الجمع فأدخل في العموم عند القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة أدخل العدد ثلاثة وأخرج اثنين فأدخلت ثلاثة في العموم واثنين خرجت بر العموم مفهوم؟ طيب وأقله ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس بين التناول والاستغراق القضايا الخلافية الموجودة في العموم وألفاظ العموم الذي قال أقله ما يتناول شيئين خروجا من الخلاف باعتبار أن اللغويون بينوا أن أقل الجمع عندهم اثنين فيقول علماء الأصول أن أقل الجمع اثنين يعني ممكن الجمع يكون أكثر من اثنين آه ممكن يكون أكثر من اثنين لأن ما بعد العدد الثلاثة متفق على أنه داخل في الجمع بلا خلاف فالقضية بين اثنين وبين ثلاثة وأكثره ما استغرق الجنس جنس ما عمم في الجمع في قضية العطاء عم الأستاذ التلاميذ بالعطاء التلاميذ ممكن بو اتنين ممكن بو ثلاثة ممكن بو اربعة ممكن خمسة عمهم بالعطاء إجمالياً ولا أفرد كل واحد بعطاء يخصه إذا كان الاستغراق استغراء للجنس فأخذ زيدا بمفراده وعمرا بمفراده وأحمد بمفراده ومحمد بمفراده هذا استغراق للجنس العطاء عما كل من كان داخل تحت التعميم تحت العوم نعم سيد لا لا لا لا هي قضية العموم تكلم فيها من باب التناول العلماء من باب إنزال العموم على أفراده فإذا تناول الاستغراق أنزل العموم على أفراده دحيبان في قضية إطلاق اللفظ العام رحمه الله إذا أطلق اللفظ العام قضية التي فيها في خطاب المكلفين إذا أطلق لفظ عام لم يكن لهم مخصص هل يدخل فيه كل مكلفين بداية من الاستغراق من قال بالاستغراق الجنس أنزل قضية العموم على كل مكلف دخل في دائرة التكليف ومن قال بالإفراد قال بقضية فرض الكفاية إذا فعل جماعة من المكلفين سقطت عن البقي فقضية التناول بين الجنس وبين العموم هي قضية في نزول خطاب التكليف على المكلفين فقط وأقلهما يتناول شيئين يحسب جمعا أقل ما قيل فيه عند علماء الأصول واكثره ما استغرق الجنس أي ما تناول أفراد الجنس الداخلين تحت هذا الجمع فصل وألفاظه أربعة أي سيغ التي تدل عليه بما يعرف العموم عند علماء الأصول ما التي تدل على العموم عند علماء الأصول ما التركيب التي تحسب من العموم سواء كان عمت شيئين فصاعدا دخلت في الأقل ودخلت في الاستغراق يبدأ فيه معينة لما أشوفها في النصوص أقول هذا نص عام يبدأ السياغ أو الألفاظ تدل على أن التركيب الوارد في النص عاما أم لا وألفاظه أربعة أنواع أربعة سياغ وألفاظه أربعة سياغ أحدها الأول السياغ الأولى أو اللفظ الأول اسم الجمع إذا عرّف بالآلف واللام هذا خلاف الجمهور الأصوليين جمهور الأصول يقولون اسم الجمع المعرف والمعرف عند العلماء نوعين معرف بالآلف واللام ومعرف بالإضافة فمتى عرّف اسم الجمع سواء كان بالآلف واللام أو بالإضافة دخل في ألفاظ العلوم ذكر الإمام الشرازي نوع واحد وهو مسميه عند العلماء رصود نوع المشهور المعتاد عليه المعلوم عند قراءة السياق المعرف بالالف واللام اسم الجمع إذا عرف بالالف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك أيضا استدل العلماء الذين أدخلوا المعرف بالإضافة قوي الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم كم هنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه عرف ايه أولاد. عرف الاولاد طالما عرفت الاولاد انها تختص بالوصية يبين لفظ عام انزل او استغرق الاولاد في وصية الوالد لهم فادخل العلماء المعرف بالاضافة مع المعرف بالالف واللام حجية من قال بان المعرف بالاضافة لا يدخل مع المعرف بالالف واللام ان المعرف بالاضافة يحتاج الى دليل لابد ان في دليل في مجتهد يعمل في الكلام فيأتي بالأراء النحوية والأراء كذا وكده حتى يقول هذا معرف بالإضافة ليه؟ لأننا عندنا تسع مذاهب نحوية بل خلافات نحوية بين علماء في بلد وحدة كالبصريين والكوفيين خلافات النحوية دي هل ينبني عليها خلافات عند علماء الفقه والأصول؟ نعم عند باب كبير اسمه أثر اللغة في اختلاف المجتهدين طالما دي قضية قد تتأرجح بين مذهب وآخر عند النحويين المتفق عليه المعرف بالألف واللام فنذكر المعرف بالألف واللام جماعة الثانية قالوا طبعا خلاص ما نذكر اسم الجمع المعرف وخلاص لا نقول بالألف واللام ولا نقول بالإضافة من فصل في قضية المعرف بالإضافة مع عليه واللام وهذا هو الراجح عند كثير من علماء الأصول وأما المنكر منه أي المنكر من اسم الجمع كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم ليه؟ لأن اسم جمع آه لكن ليس بمعرف مفوش شرط التعريف الأولى اسم الجمع المعرف ذكر هنا اسم الجمع إذا عرف بالالف واللام ضفنا ليه المعرف باضافه ومن أصحابنا من قال هو للعموم وهو قول أبا علي الجبائي أحد علماء المعتزلة أو المتكلمين الكبار ولكن هذا قول مردود والدليل على فساد ذلك فساد قول الجبائي أنه نكره فلم يقتضي الجنس كقولك رجل الرجل اسم جنس عم أفراده عم أفراده لكن هل يعين في الاستغراق اي ذكر بلغ على حد اقوال اللغويين فعل الرجولة يسمى راجل يطلق عليه راجل وكذلك مسلم من دخل في الاسلام بنطق الشهادتين يسمى مسلم طب مين هو ده منعرفش فصل والثاني اسم الدنس ده بقى اللفظ الثاني او الصيغة الثانيه إذا عرف بالالف واللام تقولك الرجل والمسلم ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس أي الالف واللام بتعهد ما يتصف بصفات الرجل فيدخل في الالف واللام التي تسمى بالرجل وكذلك من يطبق أحكام الإسلام يدخل في الالف واللام التي تذكر مع كلمة مسلم فيقال المسلم لكن الراجح أن الالف واللام هنا عرفت الرجل أي رجل بعينه أو مسلم بعينه والدليل أنه للجنس على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إنسان والإنسان إنسان نكره اسم نكره اسم نكره يدخل فيه كل من هو ليس بحيوان مش عايز اقول التعريف المعروف عند علماء الوصول ان الحيوان الناطق وهذا تعريف صحيح لكنه مستخدم من الفاظ المناطقة ولكن ليس بحيوان يدب على اربعة ارجل كما يعلم بعض الابناء الحيوان ناطق يعني بيشير الشيخ الى قديد داون ونظريت التطور لا حيوان ان يتصفه بصفة الحياة ولكن يختلف عن الحيوان الذي يدب عرفا بان هذا ناطق وهذا غير ناطق فإذا عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق هذا تعريف صحيح وإن كان مخوز من عند المناطق ولكن تعريف صحيح ولا يعني بأنه ما يدب على أرجل خلاص إن كان يدب على أرجل حيوان لكن يسموه حيوان غير ناطق هذا باعتبار أنهم يشتركون في صفة اسمها صفة الحياة خلاص طيب الإنسان يعم ما هو غير ناطق ولما هو ناطق ما هو ناطق مش كده طب هل هو معين ها لا يعين طب المولى الإنسان إن الإنسان لفي خسر منين أخرج العلماء الألف واللام من عهديه الألف واللام لمن يتصف بالحيوان الناطق فيسمى إنسان إلى أنه يشمل كل من هو ناطق غير حيوان غير ناطق هذه الآية لأن باقي الصورة فيها استثناء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فالاستثناء يورد منين ها من عموم من اتصف بصفة الحياة الإنسانية التي يشترط فيها النطق خلاص ولهذا قال المصنف والعصر ان الإنسان لفي خسر والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال الا الذين امنوا جمع من الانسان جمع من الإنسان هذا اسم جنس خلاص لكن كان عند صحيح عند علماء اللغة إن الاستثناء يكون جزء من كل ولا كل من جزء الأصل أن في جزء من كل مش كده لكن في بعض استعمالات العربية سترى عندما نتكلم عن الاستثناء أنه كل من جزء فإذا كان الاستثناء كل من جزء يصرف على الجنس يصرف على الجنس اللي احنا بتكلم عليه اسم الجنس الصيغه التانية من الصيغ التي تعم كل من كان تحتها إذا عرفت تعم كل من كان تحتها إذا عرفت الدليل أن المستثنى كان مجموعا من كل أكبر منه اتصف بصفة الإنسانية خلاص؟ ألا ترى أنه استثني منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون جنس جنس الدينار وجنس الدرهم الصيغة الثالثة والثالث الأسماء المبهمة إيه؟ إيه؟ جنس المال مش جنس الناس. ينسوا المال وليس جن الناس لان المال مهلوك الناس مهلوكه ومن الهالك ها الدينار هنا ايه اعرابه ايه ها يبقى اهلك الناس ها الدينارو. يبقى ايه هو المراد الكلام على على الفاعل ولا المفعول والثالث الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة هي التي في عينها إذا أطلقت تحتاج إلى إسناد في عينها إذا أطلقت تحتاج إلى إسناد يعني لا تفهم بمجرد الإطلاق إلا إذا اسندت إلى اخر زي أسماء الشرط اسماء الاستفهام الأسماء الموصولة كل هذه أسماء دلت على أشياء عند استنادها إلى آخر شكرا كده من مفردها هل تدل على شيء عشان كيسر منها أسماء مبهمة تفتقر إلى دلالة لما تسند وإذا أفردت فليس لها دلالة في ذاتها فسميت بالأسماء المبهمة جاب منها أمثلة وذلك من؟ في من يعقل وما في ما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام من عندك وما عندك وفي الشرط والجزاء تقول من أكرمني أكرمته ومن جاءني رفعته وأي فيما ومن جاءني رفعته وما جاءني وما وما وما جاء انيا واي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء عندك وفي الشرط والجزاء أي رجل اكرمني اكرمته واين وحيث في المكان ومتى في الزمان تقول اذهب اين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت هذه كلها أسماء مبهمة متى وردت في السياق تدل على العموم متى وردت في السياق تدل على العموم اللفظ الرابع أو الصيغة الرابعة تدل على العموم والرابع النفي في النكرات النفي في النكرات تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار هذه الصيغ الاربعه اسم الجمع المعرف سواء بالالف واللام او بالاضافه اسم الجنس المعرف بالالف واللام نعم لا, لا لا لا النفي اسم الجمع المعرف بالالف واللام ومعرف بالاضافه اسم الجنس المعرف بالالف واللام الاسماء المبهمه النكرات المنفيه النكرات المنفية النكرات المنفية تعني أن الأسماء النكرة التي غير معرفة يسبقها نفي اما النهي لا يدخل إلا على الأفعال فما فيش حد قال الأفعال المنهية ولكن قيل النكرات المنهية. المنفية خلاص دول أربع سيق متى راها الأصول في نص من النصوص أثبت أن النص يدل على العموم يدل على العموم له دلالة أخرى عايز تبدأ من السفر عشان أطلع واجيب حكم شرعي لازم أحكم عن النص الأدامة إلى أمر ولا نهي عام ولا خاص مطلق ولا مقيد فبيقول لي إزاي تحكم على النص اتداءا ثم تذهب به إلى آخر مباحث هذا الحكم كما حكمت على النص أنه من الأمر ثم ارتخيت شوية وقلت متى يجزئ ومتى لا يجزئ ارتخط شوية هل يقضي الفورية ولا يقضي الفورية ارتخط شوية هل يفيد التكرار لك بنفس الطريقة كل المباحث التي تتعلق على الحكم اللي تطلقه على النص اتداء حديث النص ده يفيد العموم يبقى ألف به كده من الأول عشان وجدت سيغة من هذه الأربعة موجودة في النص قلت النص عام النص عام يحتاج إلى إيه سيكمل الإمام كلامه رصد أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد رفز الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة خرج من القضية اللغوية إلى قضية أصولية في القضية اللغوية تكلم على أقل جمع اثنين طيب هل اثنين يترتب عليه حكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي ولكن بالقيض كده نقول على الخلاف لما قلنا أقل عدد تصح به الجمعة اثنين على الخلاف يعني ايه على الخلاف يعني المسألة فيها خلاف لما تيجي تقرر قواعد وأصول يستنبط منها فقه تطلع من الخلاف تخرج من الخلاف وتدخل في المتفق عليه فبدأ بذكر الثلاثه فأقل الجمع عند الأصوليين لتقرير القواعد في قضية العام والخاص ثلاثة، تلاتة تلاتة قل الجمع اثنين هو بدأ بالمسألة عن ناحية اللغة عشان يصرف طالب العلم ان المسألة لغويا مختلف فيها خلاص لما يختار هو رأي محدش شباري لان علماء اللغة استعملوا ده استعملوا اثنين واستعملوا ثلاثة مفهوم ومن اصحابنا من قال هو اثنان ارجع القضية الى الاستعمال اللغوي وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين والدليل على ما قلنا أي أن أقل الجمع ثلاثة أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الام بالأخوين وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان لا أستطيع أن أنقذ أمرا كان قبلي وتوارثه الناس وماذا في الأمصار فدعا ابن عباس أن الأخوين ليسوا بإخوة كلامنا ابن عباس على قضيه في المواريث أن الأم إذا الابن مات وكان له إخوة تختلف عن لم يكن لها إخوة مش كده لو ما كانش لها إخوة هتاخد إيه الأم ولو ليه إخوة يبحجب من السدس إلى الثلث تعيين قضية إنه الاخوه إخوة لما له شيخ خلاص تعال بقى ناخد إخوة دي على عموم اللغة ماذا قال أهل اللغة في قضية إخوة أهل ولا إخوة ثلاثة فيما فوق العرب كلا تطلق لفظة الإخوة إلا على الثلاثة فلما ذكر عثمان بذلك قضى عثمان بحجب الأم من كذا إلى كذا بمجرد استعمال علماء اللغة في هذه القضية بالذات من اثنين إلى ثلاثة واحد يقول لي الموريث كان موجودة قبل الإسلام عشين يتفق فيها آكت موجودة قبل الإسلام كان في رجل سمى أبو عامر الفرضي كان يذهب إلى العرب هذا الرجل ويعطوه مسألة ميراث ويقضي في الميراث حتى أن في مسألة قد فيها هذا الرجل في حال كفره قبل نزول آيات المواريث ظلت كما هي حتى بعد نزول آيات المواريث وهو ميراث الخنثى الرجل الذي يستشكل عليه رجل أم امرأة ومات ابوه ايقضى له للذكر متحذي الأنسين ازاي تطبق للآية هل هو ذكر أم أنثى القصة أن أصحاب السير أن هذا الرجل جاءته مسألة بنفس القضية فاحتار فيها ليلة فجاءته جاريته وحلت له القضية ان كان يبول في ناحية أقرب للذكر فهو للذكر أقرب وإن كان يبول من ناحية أقرب للأنثى فهو للانثى أقرب إلى الآن بيحكم بيها في المواريس في ميراس الخنثة إن كان نزول البول أقرب لمكان الذكورة فهو ذكر وإن كان نزول البول أقرب إلى مكان الأنثة فهو أنثة فالمواريس كانت موجودة وقضاء المواريس كان موجود فكانوا يقضون في قضية الإخوة إنه مثلاتها والأخوين وأخوين اثنين ففرقوا في هذه فاستدل ابن عباس ونزل عليه عثمان بن عفان على هذه القضية في أن أقل الجمع عند الأصليين يبنى على هذا النص على أنه ثلاثة خلاص فأقر عثمان رضي الله عنه على ذلك وإنما اعتذر عنه بالإجماع يعني هذه القضية نحيت جانبا والإجماع على حجب الأم على ذلك فكان الدليل يصرف على الإجماع وليس على نص الذي ورد في ابن عباس وما ورد بينه وبين عثمان بن عفان يعني القضية نرضى لما يقول لك ما الذي حجب الأم من, من الثلث إلى الثلث تقول لي الإجماع على ذلك ما تقولوش القصة اللي بين علي وبين عثمان وبين عبدالله بن عباس لأن هذه قصة قد يتكلم فيها المحدثون، لكن الإجماع أجمع الناس بعد ذلك بعد هذه الرواية على أن تحجب الأم من كذا إلى كذا لوجود الإخوة التي دلالتها عند علماء العربية أنهم ثلاثة وليسوا باثنين ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع وهذا استعمال عند العربية العرب تفرق بين ذكر الواحد وبين ذكر الاثنين فقالوا رجل ورجلان ورجال وكان الجمع او كلمه رجال تصرف على ما بعد اثنين واثنين بعد اثنين ثلاثة فالجمع يدخل فيه الثلاثه ورجال يدخل فيه ثلاثه فيما فوق فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثه لما خالفوا بينهما في اللفظ ما خالفش بين اثنين وبين رجال او بين اثنين وبين الجمع طب الكلام ده يحتمل أول تعريف أوراد الإمام أنه ما عم شيئين فصاعدة يحتمل ولا يحتمل يحتمل, يحتمل. ما عم شيئين فصاعدا حيدخل فيه ثلاثة مش كده لأنه ذكر أقل ما يقال عند علماء اللغة ثم اختار أقل ما يقال عند علماء اللغة ثم اختار بترجيحاته وبالأدلة التي جمعها في المسألة فقال أقل الجمع وكأنه يشير إلى أقلية الجمع التي ينبني علي أحكام شرعية عند الأصوليين هي العدد ثلاثة باب إثبات سيغة العموم وبيان المتضاه نعم ما اختلفناش ما احنا قلنا رأيه بيقول اثنين للجمع وذكر الراجل ورأي يقول ثلاثة للجامعة هو اختار الثلاث لي لأن ثلاثة أوقا في الأحكام الشرعية أنت كنا عن فقه وصول كم على تفسير التفسير التفسير الأصل فيه التأويل والتأويل الأصل فيه لغة عربي فقد اختار هذا الرأي نعم سيد ال إيه السدس وينه هو الحجب آه الحجب من كذا إلى كذا مش الحجب يعني انتهى نهائا لا قلها نزبا بس من الثلث إلى السدس بس عجب ان النصابه هذه الفرضيه بس هم مش نعم بعد ان اقر الامام بصيغ العموم الاربعه حيجي يقول لك إيه مقتضى كل صيغه منهم يعني كل صيغه من هذه الصيغ بتفيد ايه نعم ازاي تحجب من الثلث السلس والسلس خلبيها النطق واحد يعني اللفظ ممكن يكون اقرب من الاثنين اه اين هي اكتر ولا التلت التلت اكتر طيب لما تحجب تحجب من التلت ولا السوتس ها تحجب عنه بتقل يعني تحجب عن كي بتقل يبقلت في وجود الاخوه من التلت للسوتس تلاتة الاجماعة الثلاثة ام لا الاجماعة الثلاثة خلاص، فحجبت يعني قلت في نصيبها مش العدمت اه صلح نعم آه. يحقبوا ايه طب ايه الخلف ايه يا شيخ ما احنا رجحنا ايه الاثنين جمع يا شيخ في الحكم الشرعي اللي خرج اليه عبد الله بن عباس وعثمان بن عفان فقط ايه حقبوا يا شيخ اه الاثنين جمع في الحكم الشرعي لكن احنا عايزين اللي احنا بنبص له الدلاله اللغويه فيها كلام ده عباس فيها ايه بس كلام ده عباس فيها ايه استنى بس اصبر طب اصبر اصبر, اصبر انسى القضيه خالص استنى كده اصبر لي لو ان رجل مات وله اخوه علماء اللغه اختلفوا في لفظه اخوه اتنين ولا 3 علماء اللغه اقروا بانها 3 أقر بأنها تلاتة السائل في القضاء لما جاء سائل عثمان بن عفان هل تنزل بنص الآية الأم أم المتوفة من الثلث إلى السدس بالإخوة دي صورة المسألة لغتين المفهومة تمام لغة ابن عباس قال إيه قال تلاتة لابد من وجود العدد تلاتة فتحصل عملية الحكم الشرع الموجودة خلاص احتج عثمان بن عفان على عبد الله بن عباس بأن هذا في اللغة صحيح إلا أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على عكس ذلك كون أن النبي مات والأمر على عكس ذلك سمى إيه إجماع وصلت خلاص كده تصيبونه من المراس آه. دي في المراس لك احنا اللي همنا ايه في النقطة بس بين اتنين وبين ثلاثة يطلق على الاخوة دي اتنين يطلق عليهم اخوة ولا الثلاثة يطلق عليهم اخوة ده اللي همنا تصيرك من قديمة المراس خلاص وصلت كده طيب ايه؟ للمراس بس جاب هنا الامام عشان بيستدل على هذه الجزئية بان العرب ما كانت تطلق لفظة الاخوة الا على العدد الثلاثة بس وجابها الشرازي عشان يؤكد ان اقل الجمع عنده 3 وده راي ابن عباس ده رأي ابن عباس وراي ابن عباس اقر عليه عثمان بن عفان الا ان العثمان بن عفان ما عملش بيه عشان صحابه النبي ماتوا والامر على عكس ذلك بس خلاص اذا تجردت الفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة تجربت من ايه من القرائن التي تصرف عن عمومه تجربت يبقى هو الى الان لم يصرف عن العموم فيقتضي عموم اللفظ ويقتضي استغراق الجنس الواقع تحت اللفظ ويقتضي الطبقة التي وقع فيها هذا الجنس هلأ نعم الصيغة التي تصرف او القرينه التي تصرف أو الصارف الذي يصرف العموم عن عمومه إذا الصارف غير موجود يبقى مازال الاصل على بقائه العام عام يستغرق الجنس ويستغرق الطبقه الوارد فيها الجنس وقالت الاشعريه ليس للعموم صيغه موضوعه وهذه الالفاظ اللي هي الأربعة اسم الجمع المعرف اسم الجنس المعرف الاسماء المبهمه النكرات المنفيه هذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص ده كلام الأشاعرة تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وجب التوقف هذه فرقة من الأشاعرة اسمها الوقفية فرقة من الأشاعرة اسمها الوقفية إيه الوقفية دي؟ مذهبها أن الأمر إذا استشكل عليها أو اشترك في اللفظ أكثر من معنى تقف فيه حتى تأتي بدليل يرجح أحد المشتركين عشان كاسموا العلماء بالوقفية وهي الوقفية في الأسماء والصفات التي وقفت في تقرير أسماء الله وصفاته لا قالت بقول أهل السنة ولا أولت بقول الأشاعر تسمى الوقفية وجب التوقف فيها لأن الأمر اشترك بين العموم والخصوص حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم دليل يأتي يقول هذا اللفظ يصرف على عمومي او هذا يصرف على خصوص ومن الناس اي من الوقفيه ايضا من هذه الفرقة من قال لا تحمل على العموم في الاخبار ان كان السياق لفظ عام فيه خبر لا تحمل على العموم وتحمل في الامر والنهي فقط هذه مسألة عند الاصوليين اللفظ العام يأتي لدلالة الامر ولا يأتي مع دلالة النهي ولا يأتي مع الخبر اساليب العرب على النعيم اساليب العرب عند علماء البلاغه على النعيم أسليب إنشائية وأسليب خبرية الإنشائية ينشئها صاحب الأسلوب يريد بها أمر معين يعمل له سؤال عشان يستفسر عن شيء يعمل له سؤال عشان يسأل بي يمتحن بي هذا يسميه أسلوب إنشائي ينشئه السائل ينشئه المتحدث. الأسلوب الخبري يخبر به المخبر أو المخبر يخبر به المخبر بأمر حدث فاحتمل الصدق واحتمل الكذب الدلالات اللفظيه قد يرد العموم في خبره وقد يرد العموم في ألفاظه التي تفيد الأمر وتفيد النهي الإنشائي إن كان الأسلوب انشائي الوقفية قالت تحتمل ورود الأمر والنهي فيه لفظ العموم. أما قضية الأخبار، فتحتمل عندهم الصدق والكذب. الأصل على ذلك، فكون أن العموم نقضي به من خبر مشكوك فيه، لأن أصل نقل الخبر فيه شك. فعشان تحكم على هذا الخبر، هذا خبر عام. يبقى إذن أنت فصلت بين الصدق والكذب إما غلبت درجة الصدق أو غلبت درجة الكذب حكمت على هذا الخبر فأخرجت من دائره أنه خبر لما أنا أحكم على هذا الخبر بالصدق يبقى حصل عندي نوع من اليقين في التصديق به كده لو النص تاني لو حكمت أن هذا الخبر بالكذب يبقى حصل عندي يقين على رفضه خلاص هذا اليقين تضطر النفس الى تصديقه إذا اذا كأني عايشت او عاينت الخبر اثناء حدوثه، فتحول الخبر من اسلوب خبري الى اسلوب انشأت حتى اقر على واقع عاينتها مفهوم لما يقول هنا في هذا الاسلوب الخبري عموم يبا انا حكمت على احد الاثنين اما صدخ واما كذب وحولت من خبري الى انشائه تحويله من خبر الى انشاء نفى وجود الخبر أساسا تماما فقالوا لا يحتمل وروده في الأخبار لأن احتمال وروده في الأخبار نفي للأخبار من الأصل لكن يحتمل وروده في الأمر والنهي لأن أصلا الأمر والنهي من أساريب الإنشاء في أمر في نهي ينشئه الآمل ينشئه المأمور ينشئه الناهي ينشئه كذا إذا إن تحصيل إذا الإنشاء موجود فيه فقضية العموم والخصوص لن تعدم الأسلوب الإنشائي ولكن تعدم الأسلوب الخبري فاحتمل وجوده في الأسلوب الإنشائي ولم يحتمل وجوده في الأسلوب الخبري خلاص ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف في مزاد أقل الجمع الاثنين أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة على إطلاق اللغة والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا رجل ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار فلو كان احتمال اللفظ اللفظ الذي مسمى مثلا بالجمع الذي يحكم عليه بأحد صيغ العموم لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتمال لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى بين الواحد وبين الاثنين وبين الثلاثة لأونا لفظ الجمع يحتمل إنه يكون واحد لفظ الجمع يحتمل, لكل لفظ يحتمل إن يكون اثنين لفظ الجمع يحتمل يكون ثلاثة طب الفارق عند علماء اللغة في التفرقة بين الواحد وبين الاثنين وبين الثلاثة فالفارق لا معنى له ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم فلا بد أن يكون قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان إن كان هو محتاج للاستعمال به والناس تستعمله في في كلامهم وتراكيبهم وفي سياق الفاظهم إذا لابد من تحديده حتى يضع المحدد في مكان يعبر به المتكلم عما في داخله أنا بعرف العلوم ده منين مقرب من أنا بسمع فوجدت في لفظ من هذه الألفاظ الأرباحة كانت عليهم من العموم كون أن العرب تستخدم هذا اللفظ في تراكيبهم يبقى لازم حيحددوه عشان التحديد هو السبيل الوحيد في الاستعمال ما سمعناش ان عربي قديم وضع كلمة في اللغة العربية في غير موضح لكن وضع اللغة العربية في موضعها ده الاصل عنده عشان كده بنجع له اللغة هل استعملوا هذا مع العلم يقينا انه ما استعملوا لفظة الا في مكانها فطالما فرأولي بين الواحد وبين الاثنين وبين الثلاثة اذا لكل لفظ من هذه الالفاظ استعمال خلاص فاما من قال انه يحمل على الثلاث يعني لفظ الجمع يدخل فيه الثلاث ثلاث الفاظ الواحد والاثين والثلاثة ويتوقف في مزاد على ذلك اربعة وخمسة وستة فالدليل عليه انه تناول اللفظ للثلاثة ولما زاد عليه واحد فاذا وجب الحمل على الثلاثة وجب الحمل على ما زاد ان كان انت تتوقف بعد الثلاثة على ذات لفظ الجمع يحتمل واحد اثنين وثلاثة بس ده رأي من الاراء ايه اللي وقفك لغاية الثلاثة فاللي خلاه يحتمل الواحد ويحتمل الاثنين ويحتمل الى الثلاثة بنفس المنطق يحتمل الارباع ويحتمل الاخمس ويحتمل الستة إن هذه الفاظ محددة وهذه الفاظ محددة هذه ليست الألفاظ مبهمة الواحد معلوم عند العرب ايه؟ معلومة عند العرب كن هو ايه والاربع معلومة عند العرب كن هو ايه فاختيارك للواحد لا ينفي عدم وجود الاربع فاذا وضعت الواحد تحت الجمع ، باي قاعدة حطيت الواحد تحت الجمع وطلحت الاربعre من تحت الجمع مفهوم ببسطن؟ نعم سيد لا ده مش بيقر لا لا بيرد بيرد بيرد بنفس المنطق بتاعه انت قلت لي ان لفظ الجمع يدخل فيه الواحد والاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك لا يدخل في لفظ الجمع طب بأي منطق واحد والاثنين والثلاثة عند العرب محددة زي اربعة وخمسة وستة ايه السبيل اللي خلاك اخترت واحد والاثنين والثلاثة دخلتهم انت لفظ الجمع؟ وطلعت أربعة وخمسة وستة ده بدري أوام ولان. لا لا بيرد عليه بس رد أهل العلم هو جاء ذا الثالث هو أقر واحد من ثلاثة فبيضرب الرأي الثاني بالثالث والثالث بالثالث لأن هذا ليس بيقراره فصد ولا فرق في ألفاظ العموم بينما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم اللي يفيد الحكم الشرعي ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح ققوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون أو الذم ققوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المتح والذن يؤكد في الحس عليه بالترهيب والترغيب والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم يعني وجود المدح والذن صفتان من الصفات لا تمنع وجود العموم والخصوص لأن وجود العام في صفة من صفات سياق في النص دليل على الفعل وعدم الفعل إذا كان ربك مدح شيء معين هذا من باب الأولى يحثك على فعله وإذا زجر عن فعل معين أو ذم فعل معين يحسك على أن تبعد عنه فهذا حكم بطريقة أخرى بصيغة أخرى من باب الترغيب والترهيب الصيغة التي تدرج تحت بند الترغيب والترهيب ما رغبك في الفعل إلا لتأتي وما رهبك عن الفعل إلا لتبعد عنه فصل وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عن ما يخصها اختلف أصحابنا فيه إذا حكمنا على أن اللفظ لفظ عام هل وجب أن يعمل باللفظ العام بمجرد اعتقاد أنه عام أم ينظر في قضية أن هذا عام يحتاج إلى خاص أو عام لا يحتاج إلى خاص ليه نظر في هذا المبحث لأن في البداية وجدنا اختلاف على أقل الجم، الذي ينبين عليه شرطية العموم وبالتالي وجدنا خلاف في استغراقية الجنس في الجمع الذي يؤكد عملية العموم طيب إذا حكم على صيغه بأنها من صيغ العموم وأن هذا اللفظ عام عذار جعباتين هل يطبق في جميع أفراده؟ هل يطبق في فرض دون باقي أفراده؟ ما الدليل على هذا وما الدليل على ذاك؟ لازم أبحث في قضية متى اعتقد أن العام عاما هل يجب العمل به أم أنتظر وجب العمل به اي الاستغراق في كل افراده وجب العمل به قضيه اكل لحوم اهل الكتاب لما قلنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لو قلنا ان الايه وافترضنا هذه العموميه على يقينها لوجب كل طعام اهل الكتاب أن يكون حلال لكل أفراد أهل التكليف مش كده لكن لما تنظروا للمخصص وأن الطعام هنا مخصص بالطعام المذبوح إيه أنا الطعام المذبوح جبتوا منين من شرطة التسميع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يبقى إذن هذه إذن هذا التخصيص لهذا الطعام أخرج لي جنس من أجناس ما عندي كذا نوع من الطعام فواكه مولانا <تصفيق> فالحكم ينصب على المذبوح ويخرج ما دون المذبوح. هب أن التخصيص غير وارد، مش موجود. يبقى الحكم هيختلف ولا مش هيختلف. ده صلب القضية. ما تعتقد أن اللفظ الوارد في النص عام هل يوجب العمل به أم ينتظر المجتهد في البحث عن مخصص أو في وجوده أو عدم وجوده؟ خلاص لأن ده حيجرنا إلى قضية دلالة في العام لو بحثنا على مخصص يبقى حنقول دلالة في العام ظنية تحتمل وتحتمل طالما وجدنا مخصص في مخصص للحكم الذي ورد عن طريق العموم يبقى إذن أنا بقر لأن هذه الدلالة لا ظنية والدلالة الظنية ما احتملت أكثر من رأي لكن لو ما فيش مخصص حول دلالة في العام دلالة قطعية وجب العمل بها متى اعتقد أن اللفظ هذا عام بصور بالمبحث وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصرفي يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها هذا القيط كأنه بيشير إلى أن وجوب البحث في قضية الخاص هل هناك خاص لهذا العام ولا لا؟ عشان كده حيسوق العلماء نعم لا الله كلمة خلنيه هناك ف منها حيسوق العلماء كلام عن الخاص لو أن هناك شرط أو القيد وضع في قضية العموم لا يترك على العواني بمجرد أنك اعتقدت أنه عام يقول لك انتظر حتى تجد مخصص يبغيز تعرف يعني خاص يعني مخصص يعني ألفاظ الخصوص متى يحكم على هذا اللبز بأنه خاص وكيف يحكم عليه وما مدلوله عشان تقول لي ده خصص العام ده هذا النص في سياقه عام وهذا النص في سياقه خصوص خصص هذا العام مفهوم وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الاسترخي وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل يبحث عن الدلائل أي التي تجمع كقراء تصرف هذا العام أو تثبته إما تصرفه عن عمومه أما تثبته على العموم إذا صرف عن عمومه يسمى خصص خصص فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها فتظل على العموم ما لم يرد فيها مخصص وهو الصحيح والدليل عليه أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة التي ليس لها صارف ليس لها قرينة تصرف هذا العموم عن عمومه من العموم إلى الخصوص ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله إبا شرط في اعتقاد العموم النظر والبحث والاستقصاء أن المجتهد يبحث وينظر ويستقص الأدلة حتى يستقر العام على عمومه أو يصرف بقرينة من العموم إلى الخصوص. بالقاعدة المبنية على هذا المرح. أخونا بقول هذا هذه موجود أنا نعم. أخونا بيسأل ويقول هل هذه هذه المسألة موجودة؟ ومرابط بينها وبين القاعدة أن كل عاملهم مخصص. هو عشان يصل إلى هذه القاعدة لازم يقرأ أمور معينة. مش هيحط له القاعدة بمجردة ما يفادد عنه الوصول. فلازم يوصلك إلى هذه الصورة. أخونا محمد بيجيب على هذا السؤال كأنه رجح أن دلالة العام ضمنية حتى يرد مخصص يحولها إلى القطعي. حتى الضياره دي نادره عشان نطبق هذه القاعده وصلنا ذلك في تطبيق السياق باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح متى يحكم على ان السياق هذا عام وصحيح بألفاظه ومقتضياته ومتى يحكم بعكس وجملته ان العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه نطق ظاهر البسامين منطوق باللسان منطوق باللسان يستغرق الجنس الوارد تحت العموم باللفظ الذي نطق به صاحب العموم كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول الأربع نواع طيب هذا يصح فيه دعوى العموم ولا لا يصح فيه دعوى العموم ها تصح دعوى العموم بالاتفاق تصح دعوى العموم بالاتفاق في النطق الظاهر الذي يستغرق جميع أفراد جنسه. إذا صرح المتحدث بلفظ عام وردت فيه سيقة العموم استغرقت جميع أجزاء جنسه، صح دعوى العموم فيه. يعني صح أن نحكم عليه عام. تمتى لا يصح إطلاق العام على هذا النص. إذا نزل شرط من هذه الشروط وأما الأفعال ما فاش نطق باللسان بقى دخلنا في قضية فلا يصح فيها دعوى العموم لانها تقع على صفة واحدة فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وان لم تعرف صار مجملا لما ترى إنسان يفعل فعله تحتمل هذه الفعلة أكثر من أمر إن كان عندك دليل يصرف أمر من هذه الاحتمالات يبقوه الدلالة على دلال إذا عيننا شوية وحكي لنا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم تحديث زيد بن عاصم في الصحيحين وفي الموطأ هل أدلكم على ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به فجاء فقال فأخذ بماء فمسح برأسه هكذا مسح برأسه هكذا اختلف العلماء في الباء هل الباء تفيد المصاحبة فأوجب المسح لكل الرأس أم الباء هي حرف جر فقالوا أن الوجوب يتحصل ببعض الرأس هذا خلاف الوارد من حكاية فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح به ما صرح به الآية فامسحوا برؤوسكم جاءت بحكم الوجوب الكيفية بيانها حديث زيد بن عاصم أنها أقبل ثم أدبر ثم أقبل طيب يبقى الحكم في الفعل نفسها شيء والحكم في كيفية الفعل شيئتان يبقى لما تحكي كلام الفقهاء تقول اتفقوا على وجوب المسح واختلفوا في كيفية المسح كيفية الإجزاء في الأمر بالمسح باللفظ الأصولي بقى هل يجزئ عنك مسح بعض الرأس أم يجزئ عنك مسح كل الرأس وبين البعض وبين الكل 11 راي عند الفقهاء على 11 استعمال لحرف الباء. فالقضية عشان أحكم عليها لازم أرجح حاجة معينة هذه القضية طلع منها قضايا أخرى إن كان شعر الرأس متصل بشعر الظهر هل القفة يدخل في المسح ولا يدخل في المسح هل تمسح القفة ولا تمسح القفة؟ يبقى لازم تحدد للرأس وتحدد الكيفيه شكلها ازاي وتحديد الرأس سيخرج من لا يدخل في هذا التحديد مش كده ده كله بنى منين من حكاية فعل احتمل واحتمل لما تقول لي ان القفى تدخل في المسح فيمسح نسمع عامل كده ان مسح القفى بدعه لا مش بدعة فين يشيلوها طب هنقوله من يشيلوها هذا رأيي عند الفقهاء وان كان مرجوح بس ان بنى على ايه على تحديد لبزة الرأس مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثيل بن عاصم قال لي ما سحب هكذا فاقبل فأدبر فاقبل وسكت طب أقبل منين بدأ منين وانتهى فيه ما ليش حكاية الفعل دي أدت لي لأخ أكثر من حق ده بيسموه العلماء مجمل وهو الذي افتقر إلى بيان المجمل هو اللفظ الذي احتمل أكثر من رأي فافتقر إلى بيان يحدد الرأي الراجح من الرأي المرجوح لو عندك في الأفعال أدل ترجح رأي على رأي خلاص خرجنا من القضية وضمناها للقول ما عنديش أدل ترجح رأي على رأي يظل هذا اللفظ مجمل يفتقر إلى بيان إذا ما زال الكلام يحتاج إلى دليل ليثبت دلالة يقدم دلالة هو يأخر أخر أو ينفي أخر نعم سيدنا <تصفيق> اه ايوه اه وضع ضابط نعم <تصفيق> ايوه اه او على قل مرجوح رأي مرجوح رأي الشاذ هو الذي ليس له وجاهة في الدليل <تصفيق> اه في حديث التلميذ باب الاذنان من الرأس أورد الترمذي نفسه قول عامة أهل العلم على أن الأذنان يمسحان أم يغسلان إن كانوا من الوجه فعليهم وإن كانوا من الرأس فعليهم لاورد باب وشراح الترمذي وش الترمذي كله على هذا الغد. لا من الرأس الأذنان من الرأس أي حكمة آه حكمة ما بيكلم أو بيكلم أو ليه عشان نحكم عليها مش عشان يثبت تحديدها لا هو مش عايز بالتحديد هو عايز يقول الحكم الشرعي يمسح ولا يغسل بس مفهومة مشايخ يبقى الفعل أقل درجة من القول الفعل بنسميها حكاية فعل الأفعال تدخل تحت حكاية الأفعال لما تسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا صلى الله عليه وسلم ما تقول هذا الحكم كذا إلا إن كان عندك دليل بيثبت إن هذه الدلالة هي الدلالة الغالبة على الأخرى فلا تغلب دلالة على أخرى إلا بنص عشان تدين ده, ده حكم وعايز اللي يسمع عن حكم يمتثل بي يأتمر بي صح ولا غلط طيب فما عرف صفته مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر هذه حكاية فعل صحابي حكى لك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر اختلف العلماء في هذا النص أنا بتكلمش في أصل حكم إيه هل السفر طويل أم السفر قصير فإن كان السفر طويلا أنزل حكم الجمع على طول السفر وإن كان السفر قصيرا أنزل حكم الجمع عليه وبالتالي انتفع الثاني. لما يقول لي سفر طويل يبقى الجمع لا يجوز في السفر القصير إن كان الجمع القصير فإن باب أولى يكون مطلق السفر داخل فيه الجمع إن قصر في الصغير فيقصر في الطويل خلاص ده الخلاف بنا من إيه من الصحابي شاف النبي فعل فعله فحكاها فاحتملت واحتملت عندك دليل تقولي ان السفر ده كذا يبقى خرجنا من دائرة الإجمال إلى دائرة البيان خلاص بيان فرجحت القول فانضم إلى القول الأول النطق باللسان الذي يستغرق جميع أفراد جنسه فهذا مقصور على ما ورد فيه وهو السفر ولا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه ما تقول ليش مطلق السفر كده مغارش أقول من هذا الحديث أن مطلق السفر يكون فيه الجمع؟ لا هذا الحديث لا يدل على ذلك عشان كده بعيب على بعض إخواني لما يأتي بكتاب من أحاديث الأحكام ويأتي لنص كبلغ المرام أو عمد الأحكام أو أحاديث ابن النقاش أو ابن الأثير أي كتب من كتب الأحاديث الأحكام معروفة ويأتي للنص الوارد ويصب كل الكلام عليه فصب الكلام عليه خروج من دائرة الأحكام في المسألة في أصلا قد يكون في حديث معارض في الظاهر قد يكون في حديث يؤيد هذه الدلالة أو ينقضها أو يكون في حديث من الاحاديث له دلالة فيها خصوص عموم مطلق ومقيد أمر أو نهي فلازم إلا هيشرح هذا الحديث تشرح بلغة المرام اشرحه ككتاب سبيل السلام وأنظر ماذا فعل فيه الصنعان من جمع الأوراد التي وردت فيه من أوراد النصوص أقصد مش جمع النصوص التي وردت فيه فصبت في هذه القضية فخرج لنا الحكم الشرعي من مجموع الأطراف التي وردت في النص الواحد مفهوم فنص واحد كده هذا أكبر دليل على أنه قد يحتمل وقد يحتمل فأنت قويت الدلالة على دلالة أخرى بحجه إيه ايه الدليل إن قويت الدلالة دي فتجبر انك تجمع بين الأدلة تجيب دليل قوي أو دليل ضعيف. وما لم يعرف مثل ما روى أنه جمع بين الصلاتين في السفر فليعلم أنه كان في سفر طويل أو قصير إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه إذا ما عرفت إيش طويل ولا سفر قصير ما قدر شحكم على راحت الدلالتين حاولت لي ليش معنا التانية رميتها لازم تقف فيه حتى تجد معضد للدلالة التي هتبني عليها الحكم بتاعك عشان تكون منصف في الكلام حتى يعرف ولا يدعى فيها العموم ولكن تسمى عند العلماء بالاجمال الدلالة مجملة بين كذا وكذا تفتخر إلى بيان أحدهما بدليل يقوي واحدة ويضعف أخرى فصل نعم. حد التوقف وجود الدلالة وجود الدلالة يتوقف على وجود الدليل فتتوقف حتى تجد دليلا يقوي الدلالة المنبني على هذا <متوقف> آه. <مإس2> <Being. مإس2> الحكم حكم سلام عندي مين وما فاش متوقف متوقف, <متوقف>, <متوقف> لا يغسر في السفحة دي قادة تانية هو جابها كمثال ما أنا قلت مش عايز اقول الحكم الشرعي ايه انا هو جاب المثألة كمثال مش هو ما توقفش في دي دي معلومة ما يعروفة عن العلماء شكلها ايه طبعاً طبعاً ما هو عايز يعلمك ما هو ده بيدربك على حاجة فرق بين الحكم الشرعي ايه وازاي اصل الحكم الشرعي هو عايز يعلمني ازاي اصل الحكم الشرعي عايز يقول لك لو انت عندك دليل ما تعرفش تخصيصه او يضاح دلالته من الدلاله الاخرى تقف فيه هو بيديك سلم يطلع بس ترتقي فيه ازاي حتى تصل ويجب لك مسألة مفصولة عند العلماء احكام السفر معروفة ولا مش عارفينها فيش كده ما يخلقش من احكام السفر موجودة معلومة ويجب لك مثال معلوم عند الفقهاء مستقر عند الفقهاء لكن عايز يقول لك كيف اصل الى مستقر بس دي مش هتحقق أبدا لأن النوازل من المسائل المسكوت عنها النوازل بتدرك تحت من المسائل المسكوت عنها لازم يبحث ليها عن أدلة وتثبت أنها دليل تثبت ليها الدليل وتثبت تبحث في هذه الأدلة عن دلالات وتثبت لها الدلالات بخلاف المسائل المنطوق فيها أو متكلم فيها فدلالتها موجودة وأدلتها موجودة مفهوم المسائل المسكوت عنها لا دليل ولا دلالة فيها سكت عنها الشارع نعم إذا جاء العموم فيه حكاية فعل يجب التوقف فيه في حالة ها عدم وضوح دلالة على أخرى عدم وجود دلالة على أخرى خلاص لكن لو قلت لي دا عموم إذا رقحت قولك أن هذا عام ترجيح دلالة خلاص لكن امتى ما اقدرش أقول هذا عام لو كانت الدلالة مجملة عشان كده قالك وهذا وإن لم تعرف صار مجملا ما عاما ما قالش عاما لأن الدلالة العام اللي لم يكن لها مخصص ها بتستغرق جميع أجزاء الجنس لكن دلالة المجمل يجب التوقف فيها حتى يبحث عن دليل يقوي دلالة فيها عن الأخرى فصل وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوة العموم فيها وذلك مثل أن يرى أن يروي أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قذى بالشفعة للجار وقدى في الإفطار بالكفارة هذه قديس أعيان يعني قديس أعيان أنا ما عند النص يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قذى بالشفعة للجار ولكن القضاء بالشفعة كان لمن للشريك في الشراكة في النص يقول لي كده قذى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للشريك ما قالش للجار طب هل أستطيع أن أنزل هذا القضاء من الشريك إلى الجار باعتبار أن الشريك شريك في عمل يساوي شراكة في منزل كالجار هل ينفع كده ما اقدرش أعمم القضية التي وردت في عين على أعيان يستغرقون كل الجنس وإن اشتركوا في هذا اللفظ شريك العمل زي زي زي البيت مش كده من العلماء من قال أن هذه القضية وإن خصف الشريك قد تدخل في الشفعة للشريك في الدار لو أن جارك له شراكة معك في الدار اتنين اشتروا بيت وما في تعيين لنصيب كل واحد من الاثنين ما عنديش التعيين بسميه شركة مساهمة أنا النص وإنت النص تلت والتلتين أنا مساهم بالتلت مساهم بالتلتين بسمي بسميها الفقه شركة مساهمة لكن لما اجي اجد عدم تعيين للانصبه بسميها شركة مشاع شركة مشاع قد يقضى بالشفعة للشريك المشاع للمصلحه المرسلة لكن اي جار يقضى له بالشفعة لا اختلف اهل العلم في القرية دي عشان ايه عشان ما عنديش نص لي كما قال الإمام قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لو قلت للجار يبقى أنزلت كل العموم في كل من ينزل عليه لفظ الجار لأنه عندي شرط الاستغراق كل ما حينطبق على لفظ الجار حيدخل فيه في نفس اللفظ وده ما عنديش زي المثل الثاني وقضى في الإفطار بالكفارة الإفطار ده قد يكون من أكل وشرب من إطعام قد يكون من جماع النص الوارد في جماع في نهار رمضان مش كده ما عنديش نص بالإفطار طب لما جاول النهاردة بالإفطار يعني الطعام قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار بالكفارة فمن افطر عن طريق الجماع دخل في النص ومن افطر عن طريق الأكل والشرب دخل في النص ومن أفطر بأي وسيلة كانت دخل في النص ده وارد قال لا هذه قضيت عين قضيت عين محكومة في من أفطر بسبب معين فلي زلت منها السبب لي زلت منها السبب زولان السبب أخرج القضية من قضايا الأعيان إلى قضايا العموم يبقى يا عم أصلا يبقى بدور لها الحكم ليه فعمت كل من أفطر عليه الكفار بمعنى قضية العموم أما قضية الأعيان تخص كل من أفطر بسبب الجماع الكفار شلت السبب فخرجنا من الأعيان إلى العمومات مفهومة مشايخ وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوة العموم فيها بل يجب التوقف فيه أي حاجة, حاجة يجب التوقف فيه يعني بيقول لك ابحث على دليل ويقوي هذا الجوثي مش معناها قف خلاص أنا متوقف المسألة متوقف المسألة ما تكلمش ما تسرهاش خلاص مش معناها انها اخرج بحكم شرعي اسمه متوقف في هذه القضية لا حتيبا من واقفه خلاص ما شايف معناها متوقف فيه يعني بقولك ابحث عن دليل دليل اخر يقوي اي الدلالتين حتى تخرج حكم جديد طول هذا يسطح حتى لا يسطح ليس لا حكم ده هذا حديث ينبنى على قواعد عند المحدثين. <تصفيق> تمام؟ أيوة نعم قد الحكم عليه بالصحة والضعف يقبل ولا يقبل دقة تانية لكن الحكم الشرعي حتى إن بعض علماء الحديث يجبر طالب العلم أن يجمع شواهد ومتابعات للنص عشان يزين منه هذا الطاوقف فالطاوقف في الحكم على الحديث شيء والطاوقف في الحكم الشرعي التكليف شيء آخر. يعني ابحث عن دليل يقوي الدلالة اللي بتخرج لك في الاخر حكم لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعه لجار لصفة يختص بها جار له مشاع شريك معه في البيت وقضى بكفارة بإفطار من جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له أي بالشفعة وعليه أي بالكفارة فلا يجوز أن يحكم به على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم فيسقط الكفارة على أي سبب كان ويسقط الشفعة على أي سبب كان إن كان اللفظ الوارد يدل على العموم كما ورد من كلام الشرازي قضى النبي لو أنا النص كده بالصورة دي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ها هذا لفظ يقضي العموم ولا يقضي العموم يبقى ليه لكن النص مش كده طالما النص مش بها ذا الصورة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للشريك يبقى ليه قلت ما يدخلش فيه الجار لانه ما عموم فلازم اجيب دليل يقول ينفع الشريك يخش في هذا النص ينفع الجار يدخل في نص الشريك لعموم لفظ القضاء الموجود فيه مفهوم ومن الناس من قال إن كان قد روية أنه قضى بالكفارة بالإفطار وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم لم يدع فيه العموم وإن كان قد روية أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار وأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية فعل حكاية قول فكأنه قال الكفاره في الإفطار والشفعة في الجار حكاية القول تختلف عن حكاية الفعل حكاية الفعل تتأرجح بين وبين، لأنه هو بيحكي شيء شافه راه أما لما يحكي قول، يبقى في سماع، في تحديد للشيء المحكي، فحكاية القول نقل، وحكاية الفعل اخبار حكايه القول نقل، أنا بنقل. قال فلان كيت وكيت وكيت وكيت. بخلاف لما جاء فعل فلان كيت وكيت وكيت وكيت. وكيت حكاية القول تدخل في باب الأقوال حكاية الفعل تدخل في باب الأفعال يعني حكاية القول تدخل إن دل فيها السياق على العموم تدخل في العموم بالفاظ بلا خلاف وحكاية الفعل تدخل في الكلام الذي ورد على الأفعال وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي تعلق تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلان كان يقري الضيف ويصنع المعروف وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة وأراد التكرار يعني شبهه أو اعتراض ممكن تكون حكاية الفعل فاده التكرار كان يقري الضيف كان يقري الضيف يعني كرر الفعل مرة ومرة ومرة هذا التكرار لا يفيد تأكيد النقل هذا مراد الكلام يعني كون أن الحكاية حكت أن فلان بيفعل الفعل على الدوام مكررة تكرار الفعل دي ما عندي ان الأمر يتحول من الخبر إلى القول من الفعل إلى القول ثم نشوفه حولي طيب والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون بلفظ أن أو غيره لانه قد يروي, قد يروي لفظه, لفظة أن في القضاء بمعنى الحكم في القضية المقضي فيها ولا يقتضي الحكم على غيرها قضية أن يروي بلفظ أن يفعل كذا لا تختلف عن قضية حكاية الفعل كون أن المكرر الفعل كرره لا يفيد إباحة عمومه لأن إباحة العموم لابد أن تستفاد بصيغه وإلا ما الفائدة من ذكر ألفاظ العموم ذكر ألفاظ العموم تحديد للسياق الذي سيأتي فيه هذا اللفظ لو أنا خرجت بر هذا السياق طبعا حديدهم ليه؟ واحد يقول طب مين حديدهم؟ من العرب أهل العربية قديما هم الذين حددوا ألفاظ العموم بينوا هذه الألفاظ تستخدم في العموم فلو جئت بلفظ آخر كالسياق أو التكرار أو مشاكل هذه الحكايات لابد من دليل يدل على ذلك الدليل هنا استعمال اهل العربية لهذا السياق هل استعمل أحد من علماء العربية هذا السياق انه من الفاظ العموم ان قلت لا حنخرجه برا الفاظ العموم ان قلت اه دليل مفهوم ولا فرق أيضا بان يقول كان كان حكايه بقى كان في الماضي او مازال يفعل مازال يفعل مع تكرار كان يفعل كذا هذا فعله مع التكرار يعني كان يقري الضيف هل تختلف من أنه ما زال يقري الضيف أنا عايز ألفاظ محددة استعملها العرب على أن هذا يفيد العموم وبين غيره لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات صفر مخصوصة بمن بصاحبه كون أن حاتم الطائي كان يكرم أضيافه حد يختلف على كده هل معنى ذلك أن كل من فعل فعل حاتم الطائي كان كريما مش شرط مش شرط آه ممكن يكون رياء مش كده لكن محدش تكلم على حاتم الطائي عنه رياء يكاد يكون في المسألة إجماع مش كده ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أسر بدر لما جاءت ابنه حاتم الطائي ها تعتق لكرم أبيك فهذا اقرار للكرم بنص نبوي لكن هل كل من يكرم على مذهب حاتم الطائي يكون صاحب كرم مفيش نص كده وما عنديش استعمال في العرب كده يعني الى الان ومنذ امد العرب تقول الكرم الطائي الكرم الحاتمي ما عندناش الكرم الاحمدي الا في طنطا وفصل، وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار لا يدعى في إضماره العموم. يعني المجمل المفتقر إلى إضمار، الإضمار وجود أكثر من دلالة في صيغة واحدة. يعني أضمر الدلالة في دلالة. وقد يفهم المضمر من السياق لما تسمع وسأل القرية احنا قلنا في وسأل القرية دي في دلالة مضمرة اهل القرية بسميها عند العلماء دلالة اقتضاء وقلنا ليه دلالة اقتضاء لان السؤال لا بد ان يكون لعاقل لان السائل بينتظر الاجابة والاجابه لا تخرج الا من عاقل والا لو كان السؤال لحوائط وجدران يبس سائل غير عاقل وحاشع الله عز و سبحانه و تعالى أن أكون كذلك زي وسأل العير لو سألنا الحمار بالضبط كده اللي ركبين على العير نفس القضية دي دلالة بسميها دلالة مجملة أضمرت فيها دلالة أخرى علمت بالاقتضاء منين جبت الاقتضاء من السياق السياق دليل على كده فبنقول دلالة الاقتضاء هنا موجودة بسياق النص لو أخرجنا دلالة الاقتضاء لكان الإجمال على ما هو عليه تعال شوف مثلا ضربوا الإمام وذلك مثل قوله عز وجل الحج أشهر معلومات فإنه يفتقر إلى إذمار تعال وجل شوف إيه المضمر اللي فيه بقى، فبعضهم كالشفيع مثلا يضمر وقت إحرام الحج الأشهر المعلومات يقول لك الدلالة المضمرة هنا وقت الإحرام متى يحرم الإنسان يبدأ بالإحرام عندما يدخل في الأشهر على رأي الشافعي دلالة تانية عند ابي حنيفه وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج متى يبدأ بأفعال الحج قال الأشهر المعلومات إيه أفعال الحج؟ الدخول في المقاط الدخول في المقاط طب ليه ما اعتبرناش الإحرام من أفعال الحج لأن الإحرام مشروط عند جماهير أهل العلم بالدخول في المقات فلا يلزم الإنسان الإحرام قبل الدخول في المقات ولا حد يحرم من جنوب أفريقيا ويفضل رايح لغاية ينفع يبقى لابد أن يدخل في المقات فيجب عليه الإحرام ودي المسألة عند الفقهاء متى يجب الإحرام على المحرم إذا مر بالمقات فرأي أبو حنيفة ورأيه الشافعي؟ في إضمار دلالة في إجمال الحج أشهر معلومات الحج أفعال ولا الحج وقت يبقى الدلالة الموجودة دي أنا مش عايز اقول هي أنا مش عايز أفصل أنا عايز اقول لي بقوله الشيخ إن الدلالة هنا مجملة ومجملة يعني تفتقر الى دليل يبين لي دي ولا دي هتقول لي وقت هتقول لي ليه فعل هتقول لي ليه يبقى لابد من, دي من ذكر دليل يحمل عليه هذه الدلال فالحمل عليهما لا يجوز لما تقول لي تحتمل الاثنين يقول لك ما ينفعش تحتمل الاثنين يعني خرجت من الإجمال إلى إلى العموم العام هو الذي يستغرق جميع أفراده فسألت لي تحتمل الدلالتين يبقى ده عام يبقى خرج من سياق الإجمال إلى سياق العموم كده يبقى ساعتها بيان ولا حتك تخصيص حتك تخصيص تانية بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه يراد به لانه العموم من صف... لان العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعاني المعاني تساوي الافعال لما اقول لك معنى النص كذا قد ياتي اخر وياتينا بمعنى اخر على حسب دلاله معينة عنده بخلاف لما يكون في نطق معين صريح ظاهر يستغره جميع الجنس الذي تحته فإذا كان النطق صريح ظاهر بسميه عام دلالة العام لا تدخل في المعاني ولكن تدخل في الألفاظ والمباني الألفاظ والمباني ولما تطلق عند علماء الأصول الألفاظ والمباني يراد بها ما نطق بها اللسان أما المعاني ما كانت من صريح الألفاظ والمباني يعني هذا اللفظ يدل على كذا لمعنى لكن اللفظ الفلاني بسميه نطق عشان حدخلك في دائرة المنطوق والمفهوم بعد كده. وعلى هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا نكاح إلا بولي ولا أحل, ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائط ورفع القلم عن ثلاث وما أشبه مجملا. منع من دعوى العموم فيه، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة. من باب النظر إلى مآلات ما الأحكام فأما هذا سيخرج لحكم شرعي فيمن باب تحصيل الفائدة لأن الفائدة هنا الامتسال تحصيل الأجر فلا مانع أن يحمل على ما هو أعم ويبعد عن قدية الإجمال للإجمال، ستجعل الناظر ينظر في أدلة أكثر حتى يجمع الأدلة فيخرج من دلالة إلى دلالة أو يقوي دلالة على دلالة فإن حكم عليها بالعموم باشرة كانت الفائدة أكبر لأنها ستحتاج إلى مخصص أو قد لا تحتاج إلى مخصص المعينة المهم أن دلالة العام لا تفتقر إلى بيان ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع المتفق عليه معلوم بالإجماع فيقول هذه السياقات مختلف في الحكم المبني عليها لأن المتفق عليه معلوم بإجماع أهل العلم وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمد على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد فيجوز تخصيصه لموضع الخلاف بمعنى أن لو حكمت على أنه يستغرق الجميع حكمت بأن السياق من العموم حكمك عليه بأنه من العموم يستلزم موجود الفاص تدل على العموم حولك فين سياق العموم الموجودة إن كان صيغ العموم غير موجودة فبالتالي هو ليس بعام فبالتالي مش ذا رحكم عليه بالعموم فبالتالي يجب عليك أن تحكم عليه حكم آخر هذا الذي يتكلم به الإمام أنه خرج من دائرة العموم إلى دائرة الإجمالي التي يحتاج الإجمال إلى قواعد أخرى وإلى مقتضيات أخرى طيب نوف لنكمل